فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلْقَى هَاهُنَّ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقَى هَاهُنَّ إِلَّا ذُحْنٌ عَظِيمٌ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 لا تسجدون الشمس ولا للقمر واسجدون الله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والن Sari